وطعما ذا غصة وعذابا أليما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 ربه سبيلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك